Ya rabb el denoba lak min ho yaghfarha ya يغفرها يا رب غيرك من يغفرها يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا حنان عبدك بالعفو ورجائك ما اخذنا الندى والدلل للمرضى يا حنان عبدك بالعفو يا رجاك ما اخذنا الندى والدلل للمرضى ما صدقت عوف الوحدة عشان ما صدقت الوحدة عشان والرحمة يا ربي انت مصدرها الله حما يا ربي انت مصدرها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب الذنوب هو غيرك من يغفرها يا رب الذنوب هو لك يغفرها يا الله يا الله يا الله يا الله مذنب يا ترث ما تغفر ذنوبه جاك مسلم امره ويطلق قلت توب مذنب ما تغفر ذنوبك اجاكم سلم امره ويطلب التوب يا حبك ويحب ما يعوف محبوبه يا حبك ويحب ما ينسى محبوبه روحنا المعاصي تريد تعذرها روحنا المعاصي تريد تعذرها يا الله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 جزنا مع الصهوا يرد تخيلك يا مننا لجل من حبنا للبيت ما جزنا الا نريد باكو من تحاسبنا الا نريد باكو من تحاسبنا على خط الصراط قدامي عبرها على خط الصراط قدامي عبرها يا الله يا الله ولدنو بوحال غيرك منو يغفرها يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله <تصفيق> لو بيض وجهلو ردوا يا لون أن ما جرى يروني بيض وجهه لو رادوا ينجدوني من عصر القبر خلوهم يرحموني من عصر القبر خلهم يرحموني ملائكه الحساب دلت أمرها ملائكه الحساب تجل التمر يا, يا, يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب الذنوب هو غيرك من يغفرها يا رب الذنوب هو يا منه يغفرها يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله, يا الله <تصفيق> كرامة تكفي ضع لينا حل اجيتك ورتجيك كم كرامة تكفي ضع لينا حل اجي تنكور تجيكم صفيه النيه يا رب ذنوبنا حسبه على راعيه يا رب ذنوبنا حسبه على راعيه لكن رحمتك اوسع ليعاشرها لكن رحمتك اوسع ليعاشرها يا الله يا الله غفرك من هو يغفرها يا رب الذنوب هو عاي. غيرك من هو يغفرها يا الله يا الله يا الله يا الله تنور للقبور من وحشه الظلمه واريدك تدافع عني وانت بالرحمه ناور للقبور من وحشه الظلمه واريدك تدافع عني وانت بالرحمه للعتره ونضل نوصل الخدمه للعتره ونضل نوصل الخدمه ولو كل الدر بتسد معابرها لو كل الدروب بتسد معابرها يا الله يا الله يا الله <تصفيق> التوزيع والهندسه الصوتية <تصفيق> ابو مؤمل الخادم اداء ابو مؤمل الخادم الاشراف العام حسين الطائي في